112. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 113. وإن يقولوا تسمع لقولهم 114. كأنهم خشب مسندة 115. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَفْكُونَ